جاءنا ازواجكم وما جعل الازواجكم لائي تظاهرون منهم ان امهاتكم وما جعل ادعياكم ابنائكم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 ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الا ان تفعلوا الى اغنياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستقرا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 أَجْكُم جُنُودٌ سَأَرْسِلُ نَا عَلَيْهِم رِيحًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تعملون بصيرا إذ فَأَنْتُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ ما وعد لله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون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 قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلهم إلينا وَلَا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخنف رأيثهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدوروا أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سنقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون ان الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يود لو انهم باذونا في الاهرام يسالون يسالون عن امباغاهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين, ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم يلالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال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 وَإِن كُنْتَ تُرِدَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ الله عَزَّرَ الْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُلِّ أَجْرٍ عَظِيمٍ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ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 لستنك احد من النساء لستنك احد من النساء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 وَِّجسه الْ البَيتِ وَُظَهِرَكُمْ تظهير وَْكُرنَّ ماَا يُتْن فيِي بوتكُ مِن آياتل وَالحكمَ إِ اللهَّ كَ لَقيفًا خَبرا إنِ المُسلمِينَ والْمُسلمات والمؤمننين والْمُؤمِاتِ والالقالالتين والقالتَاتِ والصادقين والصادقات. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والالذاكرِرينَ اللهه كَثَهُ والالذاكرِاتِ أَعَد اللههُ لَهُم مَغْفَِةَ وَأَيرَد عظمَا وَمَا كانَانَرِ مُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَ الله وَرَسُولُهُ أَمْرًاأَكونَ لَ الْ خيرَكُ مِنْ أَمرْهم وَمَيْ يَعْصِ الله غَرَسولهُ فَقَضَلَّ ضَل لَ مُبِناك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى الناس والله وحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين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 يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اذورهن وما ملكت يمينك وما ورثت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك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 ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأجسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب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 لا جناح عليهن في آبائهم ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا لنساءهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت ايمانهم الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 مرض والمرجفون والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفو اخذ وقتلوا تقتلا سنه الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا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 يَوْمَُْ قََّبُ جُوههُم ف النَّار يَقُون يَقولُونَ ييالَتَ لَا أَطَعْنَ اللهَّه وَأَقَعْنَ الرسُونَا يَومَنتُ قََّبُ جوه ف النَّار يَقُونَ يا لَتَ لَا أَطَعْن اللهَّه وَأَطَعْن الرسُ وَقالوا رَبَّنَ اَطْعَنَ سَادَتَنَا وَطُغَرَاءَ أَنَا فَظَلَمُونَ السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُومْ لَعْنًا كَبِيرَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُمُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا